மரவி وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَن سَأَلَكُمْ وَبَنَ سَوِيلِ وَسَائِدِينَا وَفِي الْقَافِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَمُفُونَ مِنْ عَدِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الذَّكَاةَ وَالمُفُونَ بِعَهْدِهِ إِذَا حَضَرَ وَصَافِينَ فِي الْبَ உடீன பதூட إِنَّ الْأُمُورَ مُصْطَرِقُونَ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى العرب في الحرب والعابد في العبذ والانثى في الان أَمَنْعُ فِي لَهُ مِنْ أَخِي شَيْئًا بِعَدْلٍ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَقْفِيرُهُ بِكُمُ الرَّحْمَةِ أَمَّا نَهَتَ دَبَّ دَثَانِكَ فَلَهُ وَ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 وكان خير الوصي است للذين هو قائمين بما حق قال العالم Aqib Aqib Aqib Aqib Aqib عندما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سمعه